اثنان استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. هذا مسرح جميل. هو ممثل في هذه المسرحية. أنت ستقرأ السيناريو. هذا الديكور جميل جدا. حان الآن دورك في هذه المسرحية.